وَكُم أزواج ثلاثث فصحاب الممََة مَا أصحاب الممَن وَصحاب المشأنَةِ مَا أأَصحابُ المشأم والسابقُون السابقون أول كَلَمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ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 يشَون وَحون عين كَأَمثَالُؤلّ إمَكنُون جَزأَم بِمَا كانَوا يعمللون لا ييسَعُونَ فيهَا لَو وَلا تَأثمَا إِلاا قِيلَ سَلَ سَ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 افا بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلق وما انتم حينئذ تنظرون